Book 2 32. 32 32 A vendéglőben 4. Filmatam Arba. Fi al matam Arba. Egy kecsappa. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. إش كيت أذاقت مايونيز. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. إش هرم أذاك شيد وثلاثة سجق محمر مع الخردل المصدّرة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ ون عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ أحب أكل اكل الزره احب اكل الزرة. أحب اكل الخيار الخيار سيبشن أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. أتحب أيضا أكل القراف. أتحب أيضا أكل القراف. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف أسيكبن أتحب أيضا أكل العدس أتحب أيضا أكل العدس سل أتحب أيضا أكل الجزر اتحب أيضا اكل الجزر اسيلسي فيشن بروكوليتس اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب أيضا اكل البروكلي اسيلسي فيشن بابريكا تيس اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اتحب أيضا اكل الفلفل الحلو نعم. ثلاثة مهولمات. لا أحب البصل. لا أحب البصل. نعم. ثلاثة مزغروف بودوت. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. نعم. ثلاثة مجونبات. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.